فَلْنا فيِي إم رَسُلَ مِنْهُم أَنعَفُذُ اللهَّه مَالَكُم مِنْ إلَائ غيُر أََناكِي إمْ رَسُولًا أن مِنْ إلَ غيُ أَفَل تَتَّقُون